احفظ الله يحفظك اهي دي كلمة اللي ممكن تبقى الكلمة الافضل من كلمة الالتزام احنا دارج عندنا ايه الانسان ده ملتزم اهي الكلمة دي احفظ الله يحفظك هي دي الكلمة النبوية اللي توازي التزم هو ده الالتزام الحقيقي مش الالتزام مناظر اسهل حاجة في الدنيا ان انت تلتزم تطرق لحيتك وتقول جزاك الله خيرا سهلة جدا يعني ديني ومفيش مشكلة فيه وري نفس الكلام انها تلبس حجاب وقلنا هتبتدي تتكلم بقى بالنحو شوية وتبتدي برده تقول وجزاك الله خيرا يعني كانت بتدينا الاحترام ده سهل قوي لكن الالتزام الحقيقي ان انت تفهم هذا الدين بكليته بشموليته شريعة عقيدة عقيده اخلاق اسلوب هو كده عقدتك عاملة ازاي اتنين احكام مش شرع انت تعرفها ولا لا تلاتة اخلاقك وسلوكياتك فممكن تكون استاذ في الاحكام وبتطبق كويس لكن عقدتك تعبان او اخلاقياتك لا تمت اللي انت بقعد بتتكلم عليه بصلا يبقى معلش انت جبت طلت الموضوع مش هو ده احنا عايزين ان الاسلام بشموليته هو ده معنى احفظ الله يحفظك وانت ان حفظت الله في دنياك حفظك في اخرتك قال الله تبارك وتعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجن عرضها السماوات والارض وعدت لمن للمتقين الذين اللي هم بي... يا ربنا بقى بعد كده وصفهم انفقونا في السر والضر وا وا وا. بس اللي هم بيجسدوا معنى ايه اللي بيحفظوا على هواما ربنا اللي بيتطئوا ربنا سبحانه وتعالى الامر الثاني، ربنا قال وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب مين بقى بس ادي حفيظ ادي في القرآن احفظ الله يحفظك هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من الحفيظ يا رب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ربنا قال والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم علم عمر رضي الله عنه أن يقول اللهم احفظني بالإسلام قائما وحفظني بالإسلام قاعدا وحفظني بالإسلام راقدا ولا تطع في عدو ولا حاسدا اي لا تستجب دعاءهما فيا الحديث دا في صدرنا بن حبان النبي كان بيقول ايه علم سيدنا عمر انو يقول اللهم احفظني بالإسلام قائمة احفظني بالإسلام قاعدة احفظني بالإسلام راقدة ولا في عدوان ولا حاسد من جوامع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم يبقى المطلوب إيه؟ احفظ الله يحفظك زي ما قلنا الحفظ هنا اللي معنا أواب حفيظ إنه بيحافظ على أوامن ربنا بالامتثال بيحافظ على نواهي ربنا سبحانه وتعالى بأنه بيتجنبها احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك يعني اعلم ان نصر الله ربنا سمى نفس النصير من اسماء ربنا سبحانه وتعالى يؤيد عباده معنى برضو من اسامي ربنا سبحانه وتعالى انه المولى وقال ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين عارف يعني اهو المعنى ده معنى احفظ الله تجده تجاهك ولي اي ناصري ومؤيدي ومعيني ربي سبحانه وتعالى من وليك ان ولي الله عشان كده كنت تبعوض اقول الشباب لما تروح تخطب ولا حاجة اقول لولي العروس اقول له انت مش وليها الحقيقي انا طلبتها من وليها الحقيقي قبل ما جيلك والله سيجري على لسانك القبول او الرفض بس ولي الحقيقية ربنا فانا استخرت ربنا فانت قبلني يبقى ربنا اراد ان الامور تمشي انت مش شايف ان انا اصلح يبقى خلاص لان فين الولي ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين قال قتاب من يتق الله يكن معه ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل بس كلام السلف ناس عرفة ربنا فعشان كده بيتكلمه بإحساس مختلف بص بيقول ايه من يتق الله يكن معه طب لو ربنا معايا يحصل ايه ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب ربنا معاك ايه ما انت عايز ايه فاذا وجدت الله فماذا فقدت واذا فقدت الله فماذا وجدت هتعمل ايه هتلاقي نفسك بفلوس الدنيا بثروات الدنيا بنعيم الدنيا ولا تساوي شيء وروح واسأل وانا اجيب لك بدل الحادثة عشرات واحد كان صاحب مصنع كبير جدا ومشغل عنده الفات الراجل جاله مرض الاطباء استعصوا عليهم الراجل بقى يقول أنا عندي استعداد أدي كل عامل عندي عشر تلاف جنيه بس ربنا يطلع المرض من جسمي وما طلعش فالدنيا كلها لو خلاص لو ربنا سبحانه وتعالى مش عارفين اللي ده يعملوا معها حاجة فلو ربنا أعرض عنك تدعي وما فيش استجابة هتعمل ايه الفلوس هتنفعك وريني خليها تنفعك هتعمل لك ايه مرت بي قصة قبل ست سنين واحدة اتصلت كانت عندها مشكلة كبيرة وكان حد يقول لي ان البنت دي حاولت توقف جنبها ووو. فالبنت كانت عندها مشكلة نفسية عصيبة جدا عايز اقول لكم بنت ملياردير من المليارديرات البلد وحاجة كده يعني مش عارف ايه وبيشغل في الالماز وبتاع. لما حكت قصتها ينهر ابيض الاب على فراش الشيخوخة والمرض عفاكم الله لا يستطيع ان يدخل الخلاء الملياردية ده يعني بتقول يعيش عيشة نكد اتجوز الام اللي هي البنت كان بتحكي لي وبعد شوية الام دي متدروشها خالص وفي عالم تاني الاب في ايام الشباب والمراهقة واللعب والشقاوة اتجوز رقاصة وعمل مش عارفة حيا نكد دلوقتي هم بقى الاخوة انا بقول لكم عيلة المفروض الناس كلها تقول يا سلام انا دخلت البيت ايه ده ايه ده يا عم ايه الناس دي بصوا بقى الترسير الولاد الصبيان واحد ما بيفقش من الخمرة والمخدرات الثاني زير نساء والله العظيم انا بحكي لكم عن قصة انا بقول لكم والله هي كانت بتحكي كده بتقول مرادة الاخ اللي هو زير النساء ده يعني عارفة انه كل يوم هو كده مزاجه كده كل يوم لازم يبقى مع امرأة فعيش عيشها نكد وعيشها ما اسوأها لانه حاجة نصايب هي بقى اول كلامها انا زنيت تلت مرات وانا عندي كذا وحالة نفسية صعبة الى ابعض حد ادي انت فاهم انه الغنى والفلوس والدنيا وهو هي دي اللي يتعمل وبس ونفسها ومنعنيها انها تعرف تمشي السكر ربنا تقول لك اتحجبت طب ألبس خمار طب ألبس نقاب طب أعمل مش عارف ايه عملت البدع مفيش فايدة فيه مفيش فايدة فيه فما تفهمهاش بطرق اهل الدنيا والله اذا وجدت الله لم تفقد شيئا كفاية ان يعيشك الامان واحساس الطمأنينة والسكينة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فليك راضي وقنعه الله بما آتاه ومبسوط جدا عادي أقول لكم وإحنا في الحج فدخلين من, من اللي هو يوم النحر بالليل فالناس شايفة ناس أعضاء على الأرض وفرشين فإحنا رحيين مخيمات دخلين على رجلينا بس رحيين مخيمات فكلمة من, من الناس اللي كانوا معنا اللي لي دول بيتحكوا اللي هو ايه اللي هو مش متصور الناس دي اللي على عالارض اللي نايمة في الهو وإحنا نحن مخيمات بس ناعدين بقى ايه أصلوا ال... للطراحة اللي حدثنام عليها مش عارف 50 سنتي ومش عارف بصوا الناس دي يعني هربيض دول عايشين ازاي دول وعايش بيتحك ويمكن احسن من اللي قاعد في المخيم اللي مش عارف دفع فيها 70.000 و 8.000 جنيه يا عم انت فاهم ايه؟ إذا وجدت الله فماذا فقدت وإذا فقدت الله فماذا وجدت هكذا يبقى وعلم يبقى الأمر الثاني واحفظ احفظ الله تجاهده